إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهر يرى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا